وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وما دعاء الكافرين إلا فِي ظَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُمِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ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 فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء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 فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ فَأَمَّا النَّائِمُونَ فَعِنْدَنَا سَيَكُثُّ فِى الْأَرْضِ كَذَلِكَ يُغْرِبُ اللَّهُ الْأَمثالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى